قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أترأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هذه هي الثمرة أن ترزق الولاء والبراء وهذه هي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 لا بد أن تعلم كيف تعامل إبراهيم، وكيف حقق إبراهيم التوحيد، وكيف أعلن عقيدة الولاء والبراء صريحة واضحة كالشمس في رابعة النهار، فهذا نبي، وأنت مأمور باتباعه ملة أبيكم إبراهيم قال الله عز وجل عنه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبة قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيثا مسلما وما أنا من المشركين إلى آخر هذه الآيات فاحقق إبراهيم عليه السلام جميع أنواع الجهاد جهاد بالكلمة وجهاد بالقول وجهاد بالفعل فلا بد أن يكون لك فيه أسوه حسنة، فيا من أرَتَ الطريق المستقيم الذي أمر به رب العالمين سبحانه وتعالى، فإن نبيك صلى الله عليه وسلم كما صح عنه خط خطوطا أو خط خطا مستقيما ثم خط عن يمينه خطوطا وعن شماله خطوطا وقال هذا صراط الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ثم تلا قول الله تبارك وتعالى وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولذا شرع الله تبارك وتعالى لكل مسلم موحد بالله عز وجل أن يسأل الله عز وجل في كل صلاة الصراط المستقيم تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلن ترزق الصراط المستقيم إلا إذا حققت التوحيد إلا إذا علمت معنا كلمة لا إله إلا الله فهذه كلمة الشهادة التي عليها الفوز والسعادة في الدارين في دار الدنيا وفي دار الآخرة فهذه الكلمة من أجلها خلف الله عز وجل الرسل قال الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولة أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وفي شأنها تنصب الموازين فمنهم من يخف ميزانه ومنهم من يثقل ميزانه إذا كان من أهلها فمن حقق هذه الكلمة وعمل بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنة يبعث يوم الحشر ناج آمنا بإذن الله تعالى وفي شأن هذه الكلمة تؤخذ الصحائف فآخذوا الكتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله فهي العروة الوثقى التي قال الله عز وجل عنها فمن استمسك بالعروة الوثقى هذه الكلمة هي التي تنجيك بين يدي الله عز وجل فلا بد أن تكون موقنا بها على يقين بهذه الكلمة يقين لا ريب فيه يقين لا شك فيه قال الله عز وجل إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإنما كلمة حصر فهذا هو وصف المؤمنين الصادقين إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا أي لم يشكوا لحظة واحدة فيما أملي عليهم وهذا حملهم أن يجاهدوا بأموالهم في سبيل الله ولذلك استحقوا أن يكونوا من الصادقين ولا يكونوا كالمنافقين ولا يكونوا كالمرتابين الذين قال عنهم رب العالمين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في شك يترددون ولا بد أن يكون عندك علم بهذه الكلمة قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون يعلمون ماذا يعلمون بقلوبهم ما ذلت به ألسنتهم ولا بد أن تنقاد لشرع الله عز وجل ولا بد أن يكون عندك قبول لكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تكن كأهل الكتاب يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فلست من أهلها إنما المؤمن الحقيقي أن يدخل في دين الله عز وجل كافة يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا بد أن تكون مخلصا في هذه الكلمة ولا بد أن تكون محبا لأهل هذه الكلمة مواليا لأولياء الله عز وجل معاديا لأعداء الله عز وجل وإن كان في هذا حياته قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عز وجل حينما تلا قول الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوا. دون من حد الله ورسوله ولو كانوا أبأهم أبدا لا يكون مؤمنا ويوالي أعداء الله عز وجل إنما لا بد أن يكون مبغضا لأعداء الله عز وجل حتى يستقيم إيمانه قال لا يستقيم إيمان المر وإن وحد الله عز وجل وترك الشرك إلا أن يبغض أعداء الدين لا بد أن تبغض أعداء الدين وهذه أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله ويملي عليك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا الرجل المبارك منهج أهل السنة والجماعة في الولاء والبراء حينما ذكر قول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقوى إن الله يحب المقصدين إلى أن قال إنما المؤمنون إخوة قال رحمه الله تعالى فجعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي وأمر بالإصلاح بينهم فليتدبر المؤمن إن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك المؤمن يَا بُغِي لَكَ أَنْ حتى حَتَّى وَإِن ظَلَمَكَ وَاعْتَدَى عَلَيْكَ وَالْكَافِرُ تزل معاداته وإن أعطاك وأحسن إليه فإن الله سبحانه بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه والإكرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالات والثواب بقدر ما فيه من الخير واستحق من المعادات والعقاب بقدر ما فيه من الشر فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص تقطع يده حينما يسرق، ويعطى من بيت المال حينما لا يجد ما يكفيه وهذا هو ميزان العدل عند أهل السنة والجماعة هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم فيه الخوارج والمعتناء تزل ومن صار على دربه ولما كان الولاء والبراء مبنيين على قاعدة الحب والبغض كما أسلفنا فيما سبق فإن الناس في نظر أهل السنة والجماعة بحسب الحب والبغض والولاء والبراء إذن هم ثلاثة أصناف الصنف الأول ما يجب ما يحب جملة واحدة وهو من آمن بالله عز وجل وبكتابه وحقق التوحيد وقام بوظائف الإسلام. هذا يحب من كل وجه أما الثاني فقد يحب من وجه ويبغض من وجه آخر حينما يكون قائما على طاعة من الطعات فأنت تحبه من هذا الوجه أما إذا حاد عن طريق الله عز وجل فأنت تبغضه من هذا الوجه أما الثالث قال من يبغض جملة واحدة وهو من كفر بالله عز وجل يبغض من كل وجه ويبغض جملة واحدة لأنه كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ولم يؤمن بالقدر خيره وشره وأنه كله بقضاء الله وقدره وأنكر البعث بعد الموت أو ترك أحد أركان الإسلام الخمسة أو أشرك بالله في عبادته أحدا من الأنبياء والأولياء والصالحين وصرف لهم نوعا من أنواع العبادة كالحب والدعاء والخوف والرجاء والتعظيم والتوكل والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر والإنابة والذل والخضوع والخشة والرغبة والرهبة والتعلق بغير الله عز وجل أو ألحد في أسماء الله عز وجل وفي صفاته واتبع غير سبيل المؤمنين وانتحل لما كان عليه أهل البدع والأهواء المضلة وكذلك كل من قامت به نواقض الإسلام فأهل السنة والجماعة إذن يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاملا ويحبونه وينصرونه نصرة كاملة ويتبرؤون من الكفر والملحدين والمشركين المرتدين ويعاجونهم عداوة وبغضا كاملين أما من خلط عملا صالحا وآخر سيئا فيوالونه بحسب ما عنده من الإيمان ويعاجونه بحسن ما عنده من الشر ومن الحيد عن صراط الله عز وجل فهذا هو منهجنا، وليس الأمر بضعا من الرسل بل هذا هو هج نبينا صلى الله عليه وسلم وليس الأمر كما يظن البعض أننا نظلم غير المسلمين لا والله فلن يأمن أي إنسان إلا في ظل الإسلام شرع الله عز وجل وشرع النبي صلى الله عليه وسلم الإقصاط والبر للكافر الذي لا يظلم المسلمين قال رب العالمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروه وتقصطوا إليه قيل أن هذه الآية نزلت في المؤمنين الذين آمنوا بمكة ولم يهاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم ولعل الصحيح من هذا أنها في كل ملة من الملم مدام أنها لا تعادل مدام أن أصحابها لم يعادوا فأمرك الله عز وجل بالإقصاط إليهم وأحكام أهل الذمة ليس ببعيدة عنا فشرع الله عز... فشرع النبي صل... ربنا تبارك وتعالى وبين لنا كيف نتعامل كيف نتعامل مع هذا الرجل الذي بيننا وبينه عهون وبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك جيدا قال الله عز وجل في الذي ينقض العهود والمواثيق قال فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم حينما ينقضون العهود والمواثيق أما إذا استقاموا لنا قال الله عز وجل فإن استقاموا لكم فاستقيموا لهم أما إذا شعرت منهم بخيانة فلتخن فالله عز وجل لا يحب الخائنين قال الله عز وجل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم فانبذ إليهم عهدهم وأعلمهم أنهم لا عهد لهم ولم يقل لا تخنهم ما قال هذا لأن الخيانة ليست في ديننا. وصد النبي صلى الله عليه وسلم عن بيت الله الحرام ومع ذلك أمر الله عز وجل بالعدل والقسط إليه فهذا هو ديننا أما أن تواليهم فكيف تواليهم وقد أبعدهم الله عز وجل وقد أبغضهم الله عز وجل كيف بك ذلك؟ هل أنت أحرص على الدين من سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم؟ فلقد خالف النبي صلى الله عليه وسلم اليهود في كل شيء ينظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء فيقول الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام إلى أن قال لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم وخشوهم ما هذا المعنى النبي كان يستقبل بيت المقدس واليهود يستقبلون بيت المقدس فقالوا قد وافقونا في قبلتنا أي أن المسلمين يصلون إلى قبلتنا فيوشك أن يوافقوننا في ديننا فقطع الله عز وجل هذه الحجة بهذه المخالفة لأن يكون للناس أي لقريش يقول محمد وافقنا في قبلتنا يوشك أن يوافقنا في ديننا فقطع الله عز وجل هذا بهذه المخالفة وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم بل يأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم أن يخالف اليهود والنصارى ويقول إنهم إن اليهود يصّل لا يصلون في نعالهم فصلوا في نعالكم وفي خفافكم مع أنهم أخذوها. من اتباعهم لموسى عليه السلام قال الله عز وجل فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوح وكذلك في الصيام في صيام يوم عشوى فهم فعلوا بذلك أو بهذا اتباعا لموسى ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم في هذا أيضا فما ترك أمرا إلا وخالفهم فيه النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله عز وجل حراسة لجناب التوحيد الذي به تكون النجاة بين يدي رب العالم وفي غزوة حنيف مر معنا حينما مر النبي صلى الله عليه وسلم بديار ثمود فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم بعدما تقنع وقال لا تدخلوا ديار المعذبين إلا وأنتم باكون مخافة أن يصيبكم ما أصابهم يعني حينما تمر على قوم أغضب الله عز وجل حتى هؤلاء ماتوا ما هم أحياء يجاهرون بالمعاصي وبالشرك وبالفجور إنما هم أموات لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ومع ذلك يغضب النبي صلى الله عليه وسلم ويبكي ويسرع, ويسرع من هذه, من هذه البقع, البقع التي فيها هؤلاء الذين حاربوا الله عز وجل, عز وجل. مخافة أن يصيبكم ما أصابهم مقع فاحذر مقع يا, عبد يا عبد الله أن تكن أن في, تكون مكان في مكان يحارب الله عز وجل, عز وجل, فيه, وجل, فيه, وجل فيه وتمكث, وتمكث فيه, فيه, فيه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 قال لا تشربوا من مائهم ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من علف من عجين عجنتموه قال صلى الله عليه وسلم فأعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيء هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا كرام قيل أن هذه أعياد المشركين فكيف بك وأنت تشاركهم؟ كيف بك وأنت تشاركهم؟ هل حققت الأسوة؟ هل حققت الأسوة؟ هل أنت متبع لنبيك صلى الله عليه وسلم؟ أماذا بك وأنت تشاركهم؟ وتؤيدهم في أعياذهم لا تكن كحال هؤلاء الذين قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم مهتدون لا تكن كهؤلاء فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا التوحيد في القلب ولما رأى الصحابة رضي الله عنهم المشركين هذا لتستشعر عظمة التوحيد في قلبك فما ابتعد الناس عنه إلا لأنهم لم يجدوا من يدلهم عليه إن الذي يتكلم في التوحيد الآن إلا من رحم الله يتكلم أمورا مجملة ولكن لا بد من التفصيل فلن تتبين أسوأ الحسنة إلا بهذا التفصيل. يمر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم معه على المشركين. فيجد أن المشركين يعلقون سيوفهم كما تعلمون على شجرة يقال لها ذات أنواع فالنفس تميل إلى هذا فأرادوا أن يقلدونهم في ذلك فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواع كما لهم ذات أنواع نحن نريد شجرة نعلق عليها سيوفنا كما يعلق هؤلاء سيوفهم ما تظن أن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لتقارن وتفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر الله أكبر. الله أكبر إنها السنة أو السنة أتريد أن تقول كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وهل هذه تساوي هذه ولكن هذا كله سدا وذريعة لأبواب الشرك والعاذب فنهاهه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. يأتيه الرجل ويقول ما شاء الله وشئ. فيغضب النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن نخالف القول. لأن المساבה في الظاهر تورث المحبة في الباطن. ولا بد سان ال... اللي بيحبه تجد الحركات والسكنات بدون ما يشعر وهذا ليس من سمات المسلم بل شرع الله عز وجل لنا أن نخالفهم سيئن كانوا يهود أو نصار فلا تتحلى إلا بصفات المؤمنين وهذه وصايا لكل من أراد أن يحقق التوحيد في قلبه لأنه والله الذي لا إله غيره لا يكون الأمن والأمان والسعادة والرخاء إلا في ظل التوحيد قال الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك أولئك لهم الأمن أنت تبحث عن الأمن والعيشة الهنيئة إنها في ظل التوحيد فلا تشابههم في أي شيء فهذه بعض صفات القوم البخر هذا من صفات المنافقين ومن صفات اليهود الملعين قال الله عز وجل الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخر فكل من كان فيه هذه الصفة، فقد وافقهم في صف صفاتهم، هل يتحرر منها؟ واليوم، لأن الله عز وجل قال: والمنافقين والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. قال ويقبضون أيديهم. هذه هي صفات المنافقين وأمر الله عز وجل بجهاد المنافقين والكافرين قال الله عز وجل يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين فهم سواء بل المنافق أشد فهو في الدرك الأسفل من الماء قال يقبضون أيديهم قال العلماء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 فكل من كان فيه صفة الحسد فقد وافق اليهود في هذه الصفة فليتحرر منها قال الله عز وجل أن يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضل إلى غير ذلك ومن أهم هذا ولا بد أن تعيه الأمة جيدا وهو قبول الحق من أي إنسان كان تقبل الحق وإن كان من أفجر الناس قال الله عز وجل وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين فاليهود كانوا يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم حق ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم فكانوا يعلمون الحق قبل ظهور الناطق به وهو النبي محمد فلما جاءهم النبي محمد وهو ليس من طائفتهم كفروا به كانوا يقولون, كان يقولون للمشركي العرب, العرب إنه سيأتي نبي ونقاتلكم, ونقاتلكم معه, معه ولكنه جاء, جاء من غير من طائفتهم, طائفتهم فكثير, فكثير من الفرق, من الفرق الإسلامية, الإسلامية هكذا, هكذا, هكذا إذا قال إمامهم كذا, كذا فهذا هو الحظة أما إذا قال غيره من طائفة أخرى هذا ليس له في هذا الأمر هذا ليس له أعاذنا الله وإياكم إلا في أمور الحيض والنفاس أو نحو ذلك ليست النوازل من دأبه وليس هو من أهلها إلى غير ذلك وتجد الهوى بين ظاهر أعاذنا الله عز وجل من هذا إلى غير ذلك من هذه الصفات فأسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا بالإيمان وأن يوفقنا لكل خير فإنه جواد كريم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتكم وأن يجعلنا من الذين يتمسكون بهدي النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن أحييتنا في هذه الحياة فاحن على سنة النبي محمد وإن فامتنا فأمتنا عليها أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم